اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَنُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ 111. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 112. والله خبير بما تعملون 113. ثم أنزل عليكم من بعد الغم 114. أمنة النعاس يغشى طائفة منكم 115. وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 117. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 118. قل إن الأمر كله لله 119. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إن انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم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 114. وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 115. والله يحيي ويميت 116. والله بما تعملون بصير ولئن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 فَذِمَا فبما رحمة من الله لنت لهم 115. ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك 116. فاعفوا عنهم فَإِذاَا عَزَم تَ فَتَ وَكَّلعَنَ اللَّ إَِّ اللََّا يُحُِّ المُتَوَِّلِين إِصُركُم اللَّهُ فَلَا غَال بَ لَكُمْ وَإِن يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصِرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلَمْ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُ الظَّلَّ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ 117. وبئس المصير 118. هم درجات عند الله والله فصير بما يعملون لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 117. والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين 118. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا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 112. والله أعلم بما يكتمون 113. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 114. قل فادرؤوا عن الموت إن كنتم صادقين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 فِيهِ وَيَسْتَشْرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم